قضية الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله ولأهل الإيمان، والبراء من الكفر والشرك وأهله، لا بد للمسلم أن يعتقد هذه العقيدة، فإن الله جل وعلا قال. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون يعني يحبون يادون من حاد الله ورسوله ولو ولو كانوا اباءهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم لا تجد من يعني من عاد الله ورسوله ولو كان هؤلاء القوم الذين يعادون الله ورسوله هم الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة فإن أهل الإيمان يبرؤون من هؤلاء من كل من ود أو أحب من عاد الله ورسوله وحاربه الله عز وجل تلك هي عقيدة الولاء يعني المحبة لأهل الإيمان والإسلام والبغض لأهل الكفر والطغيان هذا اصل لا بد أن يتأصل في قلب كل مسلم أن تحب أهل الإيمان وأن تبغض أهل الكفر وبغض أهل الكفر لا الله عز وجل ان الله يحب إن الله يحب فامرنا الله عز وجل ان نعاملهم بكتاب الله وان نقسط اليهم وان نحسن هذا في المعامله لكن المحبه ده امر اخر يعني انت مطالب شرعا ان تكره اليهود وان تكره النصارى ان تبغضهم في الله عز وجل لأنهم يكفرون برب العالمين أما أن تحبهم وأن تواليهم ومن مظاهر المحبة والولاء أن تحتفل بأعيادهم يعني لا يجوز لك شرعا أن تهنئ النصارى أو أن تهنئ اليهود أو أن تهنئ تم فارق بين تهنئة الكفار في أعيادهم وبين تهنئة كافر في حفل أو تعزيته في مصيبة دي حاجة شخصية جارك مثلا جارك مش مسلم عنده مصيبة لو عزده مش مشكلة عنده فرح لو قلت له يعني هنيته على هذا الحفل مش مشكلة ليه لا تتعلق بالعقيدة لكن الأعياد مسألة تتعلق بالعقيدة فاليهود والنصارى لا يجوز لك أن تهنئهم على أعيادهم ما تقولش كل سنة تطيب بمناسبة هذا العيد شم مثلا ما يفشل كل سنة تطيب بمناسبة عيد القيامة مثلا لا يجوز لأن هذا العيد شريعة نصف من الـ من, الـ من الانساك امر يعتقدونه شرعا بيعتقدوا ده شرع يتقربون الى الله عز وجل على زعمهم فيه فلا يجوز لك وانت تنكر اعتقادهم انت بتقول اعتقادهم ده اعتقاد باطل فلا يجوز لك وانت تنكر هذا الاعتقاد ان تذهب اليهم في كنائسهم وان تهنئهم أو تظهر المحبة لهم في أعيادهم بأن تخرج في يوم العيد يوم العيد بتاعهم أو هذا اليوم الذي جعلوه عيداً لهم أن تخرج معهم وأن تحتفل أن تظهر أي مظهر من مظاهر الحب لهذا النسك داماً ممنوع لا يجوز خدت بالك بقى من هذه التفرقه في فرق بين أن تتهنيه تهني واحد جارك مش مسلم نصاني مثلاً ولا يهودي على زواج أو أن تعزيه على جنازة دي أمور ملهاش لقب إيه بالعقيدة لكن في فرق بين أن تهنئه على عيد من أعياده لأن العيد أمر عقدي هم يعتقدون شيئا فيه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 منهم. ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يعني في محبتهم والولاء لهم ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة دهنا دا بنوليهم بس بنحبهم كده علشان إيه علشان ما يجلناش مصيبة علشان يحفظون لا احفظ الله أن الحافظ ومن هو الله عز وجل لا حافظ سواه فهو حافظ العباد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك إذا سأل اسأل مين فاسأل الله الملك الجبار جل في علاه الذي بيده الأمر يرفع من يشاء ويضع من يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاء قول اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء القدير وقد رأينا وقد رأينا حكمة الله عز وجل ورأينا عظيم صنيعه في العباد انظر يأتي بملك ويذهب بآخر يأتي برئي ولا بعلن لا بقوي ولا بضعيف بل تعلق بل تعلق بملك الملوك جل في علاه الله الواحد القهار فلا توالي لي إلا أهل الإيمان ولا تحب إلا أهل الإيمان والعصاة من أهل الإيمان أحب إلى قلوبنا من أهل الكفر والشرك والعصيان ليس كذلك بل أن تحب من يشاركك مطلب شرعي ليس معنى الحب في الله يا إخوة المحبة في الله أن تحبني لأنني مطيع لله يبقى المؤمن ممكن يحب من وجه ويبغض من وجه آل الله ممكن أبغض في فلان المعصية المخالفة وأحب فيه الطاعة أحبه لأنه يصلي لأنه من أهل المساجد لأنه من أهل الصدقة والنفقه وأبغض فيه المعصية هذا المؤمن يحب من وجه ويبغض من إيه من وجه لكن الكافر يبغض من كل وجه فرأتم بين مسألة المحبة والولاء ومسألة المعاملة بالحسن دي حاجة ودي ايه ودي حاجة تانية يعني مثلا بعض الناس يقول لك اللهم النصارى مش كفار, مش كفار ده مصيبه لما تقول كده مش كفار ازاي إن الله جل وعلا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله سالس سلام من يقول كده الله عز وجل يبقى أنت تقول لهم ومش قفار وهم لهم دينهم وهم يدخل الجنب بدينهم إزاي الله جل وعلا هو الذي قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة والآية اللي بعدها لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ثم قال في الآية التي بعدها أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم يعني لو بأن دخلوا في الإسلام وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع به يهودي ولا نصراني فلا يؤمن به إلا كان مخلدا في النار فمله النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو دين الإسلام ناسخ لجميع الأديان فإن تلك الأديان التي تراها الآن محرفه لا يوجد فيها حرف واحد مما كان المحرفه ولذلك فان اهل الاسلام عندهم شيء لا يوجد عند غيرهم من الملل وهو اتصال الاسانيد الى النبي صلى الله عليه وسلم فلان عن فلان عن فلان الى رسول الله ما فيش هم عندهم الكلام ده خالص ولذلك حرفت تلك الاديان وحفظ الله عز وجل هذا الدين وهو دين الاسلام لانه دين الايه الخاتم الذي ينسخ جميع الديانات ما فيش حاجه يا اخواننا اسمها اهل الاديان هو دين واحد قال الله عز وجل ان الدين الدين بقى يعني يفيد العموم ان الدين عند الله ايه الاسلام ما فيش دين الاسلام وما هي الاخرى ديه؟ هذه باطله كلها اديان باطله يعني هؤلاء كفار طبعا كفار ده اللي ما يقولش انه هم كفار يبقى عنده حجم الاثنين إما أنه جاهل لا يعرف شيئا عن كتاب الله ولا على سنة رسوله وإما أنه مكابر مناقض لكتاب الله يبقى بيطعن في القرآن بيطعن في كلام رب العالمين يكفر بهذا إن اصر مع العلم لا أنا ما أسمعش الكلام ده هذا يكفر لأن الله عز وجل قال إن الدين عند الله الإسلام وقال لقد كفر الذين إن الله ثلاثه، ما هم بيقولوا كده. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وما من إله إلا إله واحد. كذا قال رب العالمين. إذا من ربنا جل وعلا أن نوالي من أهل الإيمان والاحتفال بأعياد المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم من وأنت مطالب شرعا بألا لا تحتفل باعيادهم فرقت بني الأعياد من أمر الشخصية هذا فارق وهذا فارق الأمر الثاني الفرق الثاني أن تفرق بين كونهم على عقيدة باطلة وأن تعتقد أنهم كفار مخلدون في النار إن ماتوا على عقيدتهم هذا اعتقد لازم ذو الكفار ومخلدين في النار وبينه ان تقسط اليهم لا ينهاكم الله عن الذين ربنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسط شفت بقى هو دين بيقول لك كده هم كفار وأعتقد أنهم على الباطل وأنهم إن ماتوا على كفرهم مخلدون في النار لا يخرجون منها لكن دا لا يمنعني أن أقصط إليهم وأن أعاملهم كما أمرني الله عز وجل بالإحسان قال الله عز وجل وأقصطوا يعني اعدلوا إن الله يحب المقصطين هم بقى لا يعاملوننا بتلك المعاملة للأسف بعض المسلمين يعتقد أن هؤلاء في الجنة مع أنهم هم هم يعني أهل الكفر هم يعتقدون أنك على عقيدة باطلة ويكفرونك هم بكفرهم اصلا هم يعتقدون فيك ذلك فمن العجب أن تجد هؤلاء الذين يتلونون أو يجهلون يجهلون أصول عقيدة أهل السنة والجماعة هذا أصول إماننا ولذلك لا بد أن نعتقد ذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم فإنه منهم آثم وقد يصل إلى الكفر إن اعتقد عقيدتهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم ثم تكلم فقال ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يولونهم يقولون مخشى ان تصيبنا دائرة فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في انفسهم نادمين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم او يحبون اوصفهم أذلة على المؤمنين بينهم اهل للجناح ده اسم ذل بس ذل لله بقول أنا له أنا ما تزللوش لا أنت بتعامل بالحسن بأخلاق الإسلام لله لأنك إن فعلت هذا أحبك الله عز وجل ورفعك يمن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين اعزه على الكافرين مش ذل أمام الكفار تطرسك أو يروح يبس إيده أو يروح يبرك له تجد أن بعضهم يفعلون هذا يدخلون إلى كنائسهم ويهنؤونهم ويبسوا ها وبعضهم يتبرك بالصليب سبحان الله وأنا لك يعني أنت شايف أنهم إن كفار مش أنا اللي شايف ده ربنا اللي بيقوله كده أنت بتعتقد اللي ربنا بيقوله الله عز وجل الذي قال هذا لكن داي هل ها ونقصد؟ لا نحسن ونقصد ونعاملهم بالحسنى لكن نعتقد فيهم كما يعتقدونهم فينا فهؤلاء الذين أخبر الله عز وجل ويحولنا سبحان الله والله تجد أن الذين يفعلون هذه الأفعال ربنا سبحانه وتعالى يجعل عليهم ذلا ومهانه كيف يمكن عندهم مهانه من هم شقيمة أما تلاقي بعض مثلا الكبراء أو المشايخ أو أو, أو هؤلاء يذهبون إلى الكنائش ويعودهم ويبسد القسس والكلام دون ويهنئونهم في أعيادهم ويولونهم تلوم عندهم ذل وصغار لا قال الله عز وجل عزة على الكافرين أن عزيز يا أخي في إسلامك بدينك بعقيدتك فلا تذل إلا لله عز وجل وتخفض الجناح لأهل الإيمان وتقصد وتعدل في دا اللي أنت إيه مطلوب من مطلوب منك شرعة أنا ما. اتكلم عن شم النسيم وعن حكمه وعن كلام ده هو أصله أصل, نشأته أصل نشأته أنه كان متعلقا بالقدماء المصريين الذين كانوا يعبدون الشمس وله علاقة بدينهم ثم تطور الأمر بعد ذلك وصار له علاقة باليهود وكان يسمونه عيد الفصح ثم تطور بعد ذلك وصار له عقيدة صار له علاقة بالنصارى وكانوا يعتقدون أن الله يبعث عيث الذي يعتقدون أنه قد قتل في يوم القيامة اللي هو يوم الأحد. ثاني يوم، اليوم اللي هو قتل فيه، اليوم اللي هو قتل فيه. الذي يحتفظ به له يوم الاثنين إلى يوم شمئه، شم الناسيه. والبيض، والفسيخ المملح، والخص والبصل، كل هذا له علاقة بعقيدة القدماء المصريين وراجع كتب التاريخ انشئت. هذا له علاقة بالعقيدة. عشان كده احنا بنقول اذا منعنا هذا في هذا اليوم انما يمنع من باب, إيه؟ من باب ان له علاقة باعتقادهم خلي بلد من الجزئية دي الامر اللي ليه علاقه بالشعائر يعني بالعقيدة ده لا يجوز لك ان تقلد فيه هؤلاء بل انت مطالب شرعا بان تنبذ الامر اللي مش متعلق بالعقيدة يعني مثلا اللباس السيابة ممكن لوقتي ما تلاقيش في فرق بين ثياب الكفار وأنثياب كثير من المسلمين ثياب البنطلون القميص الكلام ده البدله الكرغوتة عاد صار هذا عرف لسير إيه؟ الناس لكن هل ده ليه علاقة بالعقيدة؟ ما نوش علاقة بيه بالعقيدة طب لبس القبعة السوداء الصغيرة اللي هي بتاعت اليهودي لا علاقة بالعقيدة ولا لا؟ بالعقيدة صفه القبعة بهذه الصفة هذا أمر متعلق بعقيدة لا يجوز لك أن تفعل هذا الانحناء في التحية الانحناء إنك تنحن أو تسجد تحية هذا له علاقة ايضا بهؤلاء ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ لما جاء من, من بلاد هؤلاء فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم انحنى له أو سجد كما كان يرى في بلاد قصر أو يفعلون ذلك لعظمائهم وملوكهم صار أمر متعلق بلايه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال كدت أن تفعل فعل اليهود والنصارى لو كنت امرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لكن لا سجد إلا, إلا لله عز وجل شفت بقى لما الصحابة في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لأنه قد وقع على شقه الأيمن فأصيب فما درشي قائم فصلى هو جالس صحابه قاموا وراه فاشار اليهم ان يجلسوا ثم بعد الصلاة قال: "كتم ان تفعلوا فعل فارس والروم فانهم يقومون تعظيما لكبرائهم القيام وواحد قاعد تقوموا تقفله تعظيم له هذا من اصل من اصل عقيده هؤلاء فنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إذن في امور فيها اشتراك فيها اشتراك وصار عرفا سائدا للناس طالما بي ما بيصدمش الشرع مش مشكلة وأمور متعلقة به بالعقيدة لابد أن تدركها أنت فإنه لا يجوز لك أن تفعل أفعالهم لأنك بذلك تكون قد تشبهت بهؤلاء إلا ان يكون في أمر أصلا كان عندهم وبعدين لما جاء الإسلام أقر هذا الأمر فصار شرعا لنا به بالإسلام شارعا لنا به باقرار الإسلام أو دين الإسلام لنا ولذلك إخوة الكرام أنا أردت فقط أن أنبه على هذه المسألة مسألة الولاء والبراء الولاء والبراء فإن المحبة وإن البغضة داخل تحت نطاق الولاء والبراء أن تحب لله اعرف يعني إيه بحب فلان لله يعني تحبه لأنه مطيع لله طب كافر كفر دب بيطيع لله عاصي من كل وجه فالكافر يبغض من كل وجه والمسلم يحب من وجه ويبغض ويبغض من وجه أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بديننا وأن يفقهنا فيه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله